قالوا الطيرنا بك وبمن معك قال طايركم عند الله بل انتم قوم تفتنون وكان في المدينه تسعه رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيته واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله ما شهدنا مهلك اهله واننا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبه مكرهم ان ندمرناهم وقومهم اجمعين فتلك بيوتهم خاويه بما ظلموا ان في ذلك لا ايه لقوم يعلمون